الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الأربعون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة يقرأه الدكتور محمد السبيهين نواصل القراءة في فصل ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صنم طي قال علي بن حاتم فقدم بابنة حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سباية من طية، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة، نادي من خدمه فمن علي من الله عليك؟ قال من وافدك؟ من وافدك؟ قالت. عدي بن حاتم قال الذي فر من الله ورسوله قالت فمن علي قال فلما رجع ورجل إلى جنبه يرى أنه علي قال سليه الحملان قالت فسألته فأمر لها به قال عدي فأتتني أختي فقالت لقد فعل, فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها يأتيه راغبا أو راهبا فقد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه قال عدي فأتيته وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب فلما دفعت إليه أخذ بيدي وقد كان قبل ذلك قال إني أرجو أن يجعل الله يده في يدي قال فقام لي فلقيته فلقيتهم رأه صبي فقال إن لنا إليك حاجة فقال معهما حتى قضى حاجتهما ثم اخذ بيدي حتى أتى داره فألقت له الوليدة وساده فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرك, أي يفرك أن تقول لا اله إن الله فهل تعلم من اله سوى الله قال قلت لا قال ثم تكل ساعه ثم قال إنما تفر ان يقال الله أكبر وهل تعلم شيئا أكبر من الله قال قلت لا قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون قال فقلت إني حنيف مسلم قال فرأيت وجهه ينبسط فرحا ثم قال ثم أمرني فأنزلت عند رجل من الأنصار وجعلت أغشاه أتيه طرفي النمار قال فبينا أنا عنده إذ جاء قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار قال فصلى وقام فحث عليهم ثم قال يا أيها الناس ارضخوا من الفضل ولو بصاع ولو بنصف صاع ولو بقضبه ولو ببعض قضبه يقي أحدكم وجهه حرج حر جهنم أو النار ولو بتمره ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة فإن أحدكم لاق الله وقائل الله ما أقول لكم ألم أجعل لك ميل فيقول بلى فيقول أينما قدمت لنفسك فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم ليقي أحدكم وجهه نارا ولو بشق تمره فإن لم يجد فبكلمة طيبة فإني لا أخاف عليكم الفاقة فإن الله ناصركم ونعطيكم حتى تسير الضعينة ما بين يثرب والحيرة وأكثر ما يخاف على نطيتها السرق قال فجعلت أقول في نفسي فأين نصوص فصل ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فيما بين رجوعه من الطائف وغزلة تبوك قال ابو إسحاق ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف كتب بجير ابن زهير إلى أخيه كعب يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الجالا بمكة ممن من كان يهجوه ويؤذيه وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرى وذبيرة ابن أبي وهب قد هربوا في كل وجه فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل احدا جاءه تائبا مسلما وإن أنت لم تفعل فنج إلى نجائك وكان كعب قد قال ألا عني بجيرا رساله فهل لك فيما قلت ويحك هل لك فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دا لك على خلق لم تلفئنا ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إني عثرت لعلك سقاك بها المأموم كأسا روية فأنهلك المأموم منها وعن قال وبعث بها إلى بجير فلما اتت بجيرا كره ان يكتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشده إياها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاك المأموم سيقى وانه لك ام المؤمن ولما سمع على خلق لم تنفي اما ولا ابا عليه فقال اجل قال لم يلف عليه ابا ولا امه ثم قال بجير لكعب من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي احزن إلى الله للعزة ولا وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلم علي محرم فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره من عدوه فقال هو مقتول فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة كما لي فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا رسول الله فقم إليه في استأمينه فذكر لي أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه فوضع يده في يده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه فقال يا رسول الله إن كاب بن زهير قد جاء لي تائبا مسلما فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أنا يا رسول الله كان من زهير قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتعدة أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فقد جاء تائبا نازعا عما كان عليه قال فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم وذلك انه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير فقال قصيدته الالهيه التي يصف فيها محبوبته وناقته التي اولها بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول يسعى زوات جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول وقال كل صديق كنت آمله لا ألهي أنك إني عنك مشغول فقلت خلوا طريقي لا ابالكم لكم فكل ما قدر الرحمن مفئول كل انثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول نهلا هداك الذي اعطاك نافلة القرآن فيها نواعيذ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقام لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لبل ترعد من خوف دوابره ان لم يكن من رسول الله تنويل حتى وضعت الأمين ما انازعها في كفذي نقامات قوله القيل فله أخوف عندي إذ اكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغم بدراء الأرض نخبره في بطيع الثراغيل دونه ظيل يغدو في ألح مدرغامين يعيشهما لحم من الناس معفور خراديل إذا يتاور قرن لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو منه تظل سباع الجو نافرة ولا تمشى بواديه الأراجيل ولا وزال بواديه أخو ثقة مدرج البز والدرسان إن الرسول لنير يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل يمشون مشى الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنبيل شم العرانين أبطال نبوسهم من دسج في هيجا سرابيل بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول ليس مفاريحة إن نالت لما قوما ولو يؤيسوا مجزيعا إذا نيلوا لا يقع الطعن إلا في محورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل قال ابن إسحاق قال عاصم عمر فلما قال كعب إذا عرض السود التنابيل وإن منعمل معشر الأنصار لما كان صاحب ما صنع به ما صنع وخص المنهاجرين بمدحته غضبت عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم ينبح الأنصار في قصيدته التي يقول فيها من ثرّت أكرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار ورث المكارم كابرا عن كبير. إن الخيار هم من الأخيار الباذلين نفوسهم لنبيهم يوم الهواج وفتوة الجبار والذائدين الناس عن اديانهم بالمشرفي وبالقم الخطار والبائعين من فوسهم للموت يوم تعانق وكرار يفتحرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل الأعفار قوم إذا خلت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقاري وكعب بن زهير من فحول الشعراء هو وابوه وابنه رقبه عقبه وابنه ابنه العوان ابن عقبه ومن المستحسن لكعب قوله لو كنت اعجب من شيء لاعجبني لا سعي الفتى وهو مخبوء له القدر يسعى الفتى لامير ليس يدركها فالنفس واحده والهم منتشر والمرء من عاش ندود له امل لا تنتهي العين حتى ينتهي الاثر مما يستحسن له أيضا قوله في النبي صلى الله عليه وسلم تحدى به المياقة الأدماء معتجرا للبرد كالبدر جل ليلة الظلم ففي عقافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرمه فصلا في غزوة تبوك وكانت في شهر رجب سنة تسع قال ابن إسحاق وكانت في زمن عسرة من الناس وجد من البلاد وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون شخوصهم على تلك الحال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لما يخرج في غزوة إلا كما عنها وورى بغيرها إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد الشقة وشدة الزمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أحد بني سلمة يا جد هل لك العام في جلاد من الأصفر فقال يا رسول الله أوتأذن لي ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت من الأصفر أن ألا أصبر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك ففيه نزرت الآية ومنهم يقول ذني ولا تفتني وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر فأنزل الله فيهم وقالوا لا تنفروا في الحر الآية ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالزهاز وحض اهل الغنى على النفقه والحملان في سبيل الله فحمل رجال من اهل الغنى واحتسبوا وانفق عثمان بن في ذلك نفقه عظيمه لم ينفق أحد مثلها قلت كانت ثلاثمائة بعير باحلاسها واقتابها وعدتها وألف دينار عينا وذكر ابن سعد قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنه واجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون وهم سالم بن عمير وعربة بن زيد وأبو ليلى المازني وعمر بن عنمة وسلمة بن صخر والعرباد بن سارية وفي بعض الروايات وعبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار وبعضهم يقول البكاءون بن مقرر السبعة وهم من مزينة وابن إسحاق يعد فيهم عمرو بن الحمام بن الجموح وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم فوافاه غضبان فقال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه ثم أتاه ابن فأرسل إليهم ثم قال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير فصل وقام عربة بن زيد فصلى من الليل وبكى وقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغلت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض ثم أصبح مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة فلم يقم إليه أحد ثم قال أين المتصدق فلم يقم فقال فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر الذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم قال ابن سعد وهم 82 رجلا وكان عبد الله بن أبي ابن سلول قد عسكر على ثنية الوداع في أخلفائه من اليهود والمنافقين فكان يقال ليس عسكره بأقل العسكرين واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري وقال ابن هشام سباع ابن عرفطه والأول أثبت فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله ابن أبي ومن كان معه وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا اغتياب منهم كعب بن مالك وهلال بن اميه ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثين ألفا من الناس والخيل عشرة آلاف فرس وأقام بها عشرين ليلة يقصر السلاة ويرقل يومئذ بحمص قال ابن إسحاق ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج خلف علي بن أبي طالب على أهله فأرجف به المنافقون وقالوا ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف فقال يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني وتخففت مني فقال كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي فارجع فخلفني في أهلي وأهلك فلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ألا إلا أنه لا نبي بعدي فرجع علي إلى المدينة ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم اياما إلى أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له ماء وهيأت له فيه طعاما فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر وابو خيثمة في ظل بارد وطعام مغيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف ثم قال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيئ لي زادا ففعلتا ثم قدم ناضحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فترافق حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب إنني ذنبى فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة قالوا يا رسول الله هو والله أبو خيثمه فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لك يا ابا خيثمه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر حجر بديار ثمود قال لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة أما كان من عجين عجنتموه فأعرفوه الإبل ولا تاكلوا منه شيئا ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له ففعل الناس إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعيره فأما الذي خرج لحاجته فإنه خلق على مذهبه وأما الذي خرج في طلب بعيره فاحتملته بريح حتى طرحته بجبل طيئ. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أنحكم أن لا يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه. ثم دعى الذي خلق على مذهبه فشفي وأما الآخر فاهدته طيئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. والذي في صحيح مسلم من حديث أبي حميد انطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم منكم أحد فمن كان له بعير فليشد عقاله فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طي قال ابن بلغني عن زهري أنه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته، ثم قال لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم قلت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم مثل ما أصابهم وفي صحيح البخاري أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه وفي صحيح مسلم أنه أمرهم أن يعرفوا الإبل العجين، وأن الماء، ويستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. وقد رواه البخاري أيضاً، وقد حفظ راويه من لم يحفظه من روى الطرح. وذكر البيهقي أنه نادى فيهم الصلاة جامعة، فلما اجتمعوا قال: أعلام تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟ فناداه رجل فقال: نعجب منهم يا رسول الله. فقال أنا أنبئكم بما هو أعجب من ذلك رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم استقيموا وسددوا فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا وسيأتي الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا فصل قال ابن إسحاق وأصبح الناس ولا ماء معهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل الله سبحانه سحابة فامطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته فقال زيد بن لصيت وكان منافقا أليس يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا يقول وذكر مقالته واني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها وهي في الوادي في شعب كذا وكذا وقد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتون بها فذهبوا فأتوه بها وفي طريقه تلك خرص حديقة المرأة بعشرة أوسق ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون تخلف فلان فيقول دعوه فأيك فيه خير فسيلحقه الله بكم يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه وتلوم على ابي ذر بعيره فلما أبطأ عليه اخذ متاعه على ظهره ثم خرج يتبع اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله فنظر ناظر من المسلمين فقال يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أبا ذر فلم القوم قالوا يا رسول الله والله هو أبو ذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبو ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده قال ابن إسحاق فحدثني بريدة بن سفيان الأسلمي عن محمد بن كعب القرضي عن عبد الله بن مسعود قال لما نفى عثمان أبا ذر إلى الربذة وأصابه بها قدره لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه فأوصاهما أنغسلاني وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق فأول ركب يمر بكم فقولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعينونا على دفنه فلما مات فعل ذلك به ثم وضعاه على قارعة الطريق وأقبل عبد الله بن مسعود في رهض معه من أهل العراق عمارا فلن يرعهم إلا بجنازه على ظهر الطريق وقد كانت الإبل تطاؤها وقام إليهم الغلام فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعينونا على دفنه فاستهل عبد الله يبكي ويقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك ثم نزل هو وأصحابه فواروه ثم حدثهم عبد الله بالمسعود حديثه وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك قلت وفي هذه القصة نظر فقد ذكى أبو حاتم ابن حبان في صحيحه وغيره في قصة وفاته عن مجاهد عن إبراهيم بن أشتر عن أبيه عن أم ذر قالت لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت فقال ما يبكيك فقلت ما لي لا ابكي وأنت تموت بفلاة من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفنا ولا يداني لي في تغييبك قال ابشري ولا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بثلاث من الأرض يشهده عصابة من المسلمين وليس أحد من أولئك النفر إلا وقد مات في قرية وجماعة فأنا ذلك الرجل فوالله ما كذبت ولا كذبت فابصري الطريق فقلت انا وقد ذهب الحاج وتقطعت الطرق فقال اذهبي فتبصري قالت فكنت اسند إلى الكثيب أتبصر ثم أرجع فأمرده فبين أنا وهو كذلك إذ أنا برجال على لحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم قالت فأشرت إليهم فأسرعوا الي حتى وقفوا علي فقالوا يا أمة الله ما لك قلت امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه قالوا ومنه قلت أبو ذر قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم ففدوه بآبائهم وأمهتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه فقال لهم ابشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نفر أن فيهم ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد هلك في جماعة والله ما كنبت ولا كنبت إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لمرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها فإني أنشبكم الله أن لا رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قاف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار قال أنا يا عم أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين من عيبتي من غزل أمي قال أنت فكفني فكفنه الأنصاري وقاموا عليه ودفنوه في نثر كلهم يمان رجعنا إلى قصة تبوك وقد كان رفض من المنافقين منهم وديع ابن ثابت أخو بني عمر ابن عوف ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير قال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم لبعض والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين قال مخشي بن حمير والله لوددت أني أقاض على أن يضرب كل منا مئة جلده وإنا ننفلت أن ينزل فينا قران لمقالتكم هذه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار ابن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا فإن انكروا فقل بل قلتم كذا وكذا فانطلق اليهم عمار فقال لهم ذلك فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبرون إليه فقال وديعه بن ثابت كنا نخود ونلعب فأنزل الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخود ونلعب فقال مخشي ابن حمير يا رسول الله قعد باسمي واسم أبي فكان الذي عفي عنه في هذه الآية وتسنى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه فقتل يوم اليمانة فلم يوجد له أثر وذكر ابن عائد في نغازيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل تبوك في زمان قل ماؤها فيه فاغترف رسول الله صلى الله عليه وسلم غرفة بيده من ماء فمضمض بها فاهو ثم بسقه فيها ففارت عينها حتى امتلأت فهي كذلك حتى الساعة قلت في صحيح مسلم أنه قال قبل وصوله إليها إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها فلا يمسن من مائها شيئا حتى آتي قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبد بشيء ماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستنا من مائها شيئا قال نعم فسبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيه فجرت العين بماء من همر حتى استقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ ان طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملأ جنانا فصل ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه صاحب ايله فصالحه وأعطاه الجزيه وأتاه أهل جرباء واذرح فاعطوهم جزية وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم وكتب لصاحب ايله بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنه ابن رؤبة وأهل ايله سفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وإنه لمن أخذه من الناس وإنه لا يحمل أن يمنع ما يريدونه ولا طريقا يريدونه من بحر أو بر فصل في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيد دومة قدم إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن وليد إلى أكيدر بيومة وهو أكيدر بن عبد الملك رجل من كنده وكان نصرانيا وكان ملكا عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد إنك ستجده يصيد البقر فخرج خالد حتى إذا كان من حسنه بمنظر العين وفي ليلة مقمرة صافية وهو على سطح له ومعه رأته فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر فقالت لهم راته هل رأيت مثل هذا قط؟ قال لا والله قالت فمن يترك هذه؟ قال لا أحد فنزل فأمر بفرسه فاسرج له وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان فركب وخرجوا معه بمطاردهم فلما خرجوا تلقتهم خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه وقد كان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه ثم إن خالداً قدم يوكيدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحق له جمه وصالحه على الجزية ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته. وقال ابن سعد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد في أربع مئة فارسا فذكر نحو ما تقدم قال واجر خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دومة الجندل ففعل وصالحه على ألف بارير وثمانمائة رأس وأربعمائة درع وأربعمائة رمح فعزل للنبي صلى الله عليه وسلم صفيه خالصا ثم قسم الغنيمة فأخرج الخمس فكان للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قسم ما في أصحابه فصار لكل واحد منهم خمس فرائد وذكر ابن عائد في هذا الخبر أن أكيذر قال عن البقر والله ما رأيتها قط أتتنا إلا البارحة ولقد كنت أدمر لها اليومين والثلاثه ولكن قدر الله قال موسى من عقبة واجتمع أكيدر ويحمل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فأبيا وأقرى بالجزوة فقاباهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية دونه وعلى تبوك وعلى أينة وعلى تيمياء وكتب لهم كتابا رجعنا إلى قصة تبوك قال ابن إسحاق فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة لم يجاوزها انصرف قافلا إلى المدينة وكان في الطريق ماء يخرج من وشر يروي الراكب والراكبين والثلاثة بواد مقال له وادي المشقق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يثقين منه شيئا حتى نأتيه قال فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا فلم ير فيه شيئا فقال من سبقنا إلى هذا الماء فقيل له يا رسول الله فلان وفلان فقال اولم أنهم أن يستقوا منه شيئا حتى آتيه ثم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع عليهم ثم نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب ثم نضحه به ومسحه بيده ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء الله أن يدعو به فانخرق من الماء كما يقول من سمعه ما إن له حسا كحس الصواعق فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيتم أو من بقي منكم يسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه قلت ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عينة تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يدحي النهار فمن جرأها فلا يمس مما الحديث وقد تقدم فإن كانت القصة واحدة فالمحفوظ حديث مسلم وإن كانت قصتين فهو ممكن قال وحدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث قال قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فاتبعتها أنظر إليها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفاته وأبو بكر وعمر يبنيانه إليه وهو يقول أدني الي اخاكما فدلياه اليه فلما هيأه لشقه قال اللهم إني قد امسيت راضيا عنه فارض عنه قال يقول عبد الله بن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة تبوك إن بالمدينة لا أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال نعم حبسهم العذر فصل في خطبته صلى الله عليه وسلم بتبوك وصلاته ذكر البيهقي في الدلائل والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبة لما كان منها على ليله فلم يستيقظ فيها حتى كان الشم كانت الشمس قيد رمح قال ألم أقل لك يا بلأل اكلأ لنا الفجر فقال يا رسول الله ذهب من النوم الذي ذهب بك فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المنزل غير بعيد ثم صلى ثم ذهب بقية يومه وليلته فأصبح بتبوك فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير المنة إبراهيم وخير السنة سنة محمد وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدي هدي الأنبياء وأشرف الموت قتل الشهداء واعمى العمى الضلاله بعد الهدى وخير الأعمال من نفع وخير الهدى من اتبع وشر العمى عن القلب واليد العليا خير من اليد السفلى وما قل وكفى خير من كثر والهى وشر المعذرة حين يحضر الموت وشر الندامة يوم القيامة ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب وخير غنى النفس وخير الزاد التقوى ورأس الحكم مخافة الله عز وجل وخير ما وقر في القلوب اليقين والارتياب من الكفر والنياحة من عمل الجاهليه والغلول من جثا جهنم والسكر كي من النار والشعر من إبليس والخمر جماع الإثم وشر الماكل بأل اليتيم والسعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع والأمر إلى الآخرة وملاك العمل خواتمه وشر الروايا روايا الكلب وكل ما هو آت قريب وسباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه ومن يتألى على الله يكذبه ومن يغفر يغفر له ومن يعفو يعف عنه ومن يكذم الغيظ يأجره الله ومن يعفو يعفو الله عنه ومن يكذم الغيظة يأجره الله ومن يصبر على الرزية يعوده الله ومن يبتغي السمعة يسمع الله به ومن يتصبر يضعف الله له ومن يعصي الله يعذبه الله ثم استغفر ثلاثا وذكر أبو داود في سننه من حديث ابن وهب أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسألته عن أمره قال سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخله فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها قال فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره قال فما قمت عليهما إلى يوم هذا ثم ساقه أبو داود من طريق وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد ابن إمران عن يزيد بن إمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت جميع بعد وفي هذا الإسناد والذي يقبله ضعف فصل في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك قال أبو داود حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن عامر بن مواثلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيسليهما جميعا وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليه مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عدل العشاء فصلاه مع المغرب وقال الترمذي إذا ارتحل بعد زير الشمس عدل العصر إلى الظهر وصل الظهر والعصر جميعا وقال حديث حسن غريب وقال أبو داود هذا حديث منكر وليس في تقديم الوقت حديث قائم وقال أبو محمد ابن حزم لا يعلم أحد من أصحاب الحديث ليزيد بن أبي حبيب سماعا من أبي الطفيل وقال الحاكم في حديث أبي الطفيل هذا هو حديث رواته أعمة ثقات وهو شاذ الإسناد والمتن لا نعرف له علة نعلله بها فنظرنا فاذا الحديث موضوع وذكر عن البخاري قلت لقتيبة ابن سعيد مع من كتبت عن الليث حديث يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل قال كتبته مع خالد المدائني وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ ورواه أبو داود أيضا حدثنا يزيد بن خالد ابن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي حدثنا مفضل ابن فضاله والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي زبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل